الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين هذا هو المجلس الخمسون من مجالس شرح الدرر البهية في المسائل الفقهية للإمام أبي عبد الله محمد بن علي الشوكاني رحمه الله تبارك وتعالى وقد انتهينا في المجلس السابق من أبواب البيوع واليوم بحول الله تبارك وتعالى سندخل إلى باب جديد وهو باب الربى باب الربى وقبل أن ندخل إلى هذا الباب نقدم ببعض المقدمات الهامة بين يدي هذا الدرس فاعلموا يا إخواني بارك الله فيكم أن الربا من أخطر الذنوب والمعاصي أن الربا. من أخطر الذنوب المعاصي، وأن الله قد توعد أصحابه الآكلين له بالحرب بالحرب حتى قال ابن عباس فليجهز آكل الربا سلاحه حتى يحارب الله عز وجل ولا قبل له بحرب سبحانه وتعالى وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات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 لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وصححه الإمام الترمذي ووردت أحاديث كثيرة في هذا الباب وأخبرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا أن الربا سيعم ويطم حتى لا يكاد الإنسان ينفك عنه ففي مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ليأتين على الناس زمان لا يبقى أحد إلا أكل الربا فإن لم يأكله أصابه من بخاره وفي رواية من غباره وفي صحيح الإمام البخاري عن سمرة بن جندب رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال رأيت الليلة رجلين أتياني فأخرجاني إلى الأرض المقدسة فانطلقنا حتى أتينا على نهر من دم فيه رجل قائم وعلى وسط النهر رجل بين يديه حجارة فأقبل الرجل الذي في النهر فإذا أراد الرجل أن يخرج رمى الرجل بحجر في فيه فرده حيث كان فجعل كلما جاء ليخرج رمى في فيه بحجر فيرجع كما كان فقلت ما هذا صلى الله عليه وآله وسلم فقال أي جبريل عليه السلام الذي رأيته في النهر آكل الربا آكل الربا ولعياذ بالله تبارك وتعالى فتبين من هذه النصوص وهذه الآثار يا إخوة شدة خطورة الربا وعظم البلاء فيه والآيات الدالة على ذلك أفضع من هذه الأحاديث وأشنع فقد قال الله عز وجل في سورة البقرة الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المث ذالك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرمه الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتها فله ما ثلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النارهم فيها خالدون يمحق الله الربا ويرب الصدقات والله لا يحب كل كثار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 فتبين من هذه الآيات الخطيرة أنها صواعق على رؤوس أصحاب الربا والعياذ بالله تبارك وتعالى وأنها حملة مكثفة على آكليه والعياذ بالله ومن هذا يتبين لنا يا إخوة أن ما استحدثه اليهود لعنهم الله تبارك وتعالى من السيطرة على العالم بهذا الداء الخبيث عن طريق دورهم الشنيعة الكئيبة القبيحة وهي المسمات بالبنوك تبين من هذا أن هذه الدور حقها أن تحارب وحقها أن تهدم لا أن يعمل فيها المسلمون ولا أن يكثر سواد من فيها فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من كثر سواد قوم كان منهم نعوذ بالله أن نكون من أولئك والأصل يا إخوة أن المسلم لا يدخل إلى هذه الدور إلا وهو منقبض النفس سريعا يدخل يقضي غرضه إن اضطر إلى ذلك اضطرارا ثم يخرج كما قال صلى الله عليه وآله وسلم للصحابة لما مروا بديار ثمود أمرهم أن يسرعوا وقال لهم لا تدخلوها إلا باكين وأمرهم أن يسرعوا مخافة أن تنزل الصواعق على من فيها فتكون معهم من بينهم والعياذ بالله تبارك وتعالى واضح يا أخوة والربا يا أخوة في اللغة هو مصدر ربى يربو إذا زاد ونمى وهو الفضل والزيادة والنماء قال الله عز وجل وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت أي نمت وارتفعت ولذلك سمي المكان المرتفع الرابية سمي الرابية وفي اصطلاح أهل العلم الربا هو عقد على عوض مخصوص غير معلوم التماثل في معيار الشرع حالة العقد أو مع تأخير في البدلين أو أحدهما وسيتبين لنا هذا التعريف خلال شرحنا لهذا الباب إن شاء الله تبارك وتعالى وقد ذهب بعض العلماء المعاصرين يا إخوة إلى أن الله عز وجل لم يحرم الربا دفعة واحدة وإنما تدرج في تحريمه كما تدرج في تحريم الخمر وزعموا أن أول آية نزلت في ذلك هي قول الله عز وجل في سورة الروم وما آتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يربوا عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون ثم تدرج بعد ذلك في سورة آل عمران فقال جل جلاله فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الرба وقدنوه عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل فشنع عليهم في سورة النساء نعم ليس على عمر في سورة النساء فبين الله عز وجل شنع جل جلاله على بني إسرائيل لأكلهم الرба مع أنهم قدنوه عنه ثم الآية التي بعد ذلك وهي التي في سورة آل عمران قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفا واتقوا الله لعلكم ترحمون لعلكم تفلحون فإذا الله عز وجل في سورة آل عمران حرم أضعاف المضاعفة وترك الربا العادي الغير مركب يعني هذا في زامهم وأما في سورة البقرة فهي التي كانت الفاصلة وهي التي تلوتها عليكم الآن في قول لا الذين يأكلون الربا لا يقومون إلى آخر الآية <تصفيق> والقول المشهور عند أئمتنا في تفاسيرهم يا إخوة غير هذا ولم يذكر أحد من كبار المفسرين ولا أئمة الإسلام أن الله عز وجل تدرج في تحريم الربا حتى وصل إلى سورة آية سورة البقرة إنما الذي ذكره علماؤنا هو مطلق تحريم الربا كيف كان ذلك؟ وإثبات أن هذه الآية نزلت قبل هذه ليس بيدينا دليل على ذلك ويستحيل أن يأتي المتأخرون في هذا القرن بشيء لم يقل به المتقدمون وهل البدعة إلا هذه؟ فالقول أن الله عز وجل أنزل تحريم الربا على درجات كما ذكرت الآن قول يحتاج إلى حجة وبرهان وكلام لأمام من أئمة العلم واضح يا إخوة طيب والآن نبدأ في شرح كلام المصنف قال رحمه الله تبارك وتعالى باب الربا يحرم بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح إلا مثلا بمثل يدا بيد وفي إلحاق غيرها بها خلاف فإن اختلفت الأجناس جاز التفاضل إذا كان يدا بيد ولا يجوز بيع الجنس بجنسه مع عدم العلم بالتساوي وإن صحبه غيره ولا بيع الرطب بما كان يابسا إلا لأهل العرايا ولا بيع اللحم بالحيوان ويجوز بيع الحيوان باثنين أو أكثر من جنسه ولا يجوز بيع العين. هذا كلامه رحمه الله تبارك وتعالى ومما أحب ذكره يا إخوة مما أحب أن أقوله لكم معاشر الإخوة الأحبة أن باب الربا هذا من أعوص وأغمض الأبواب الفقية، فلا تكاد تقف له لأئمتنا رحمهم الله على قول يشفي الغليل فيه في علته وفي إلحاق الأجناس الأخرى بهذه الأجناس المنصوص عليها وفي أمور عديدة منها ولذلك ولذلك فقد كان عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه يقول كما في الصحيحين ثلاث وددت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عاهد إلينا فيهن عهدا ننتهي إليه الجد والكلالة وأبواب من أبواب الربا والجد يعني ميراث الجد مع أحفاده والكلالة يعني اختلف العلماء في تعريفها إلى كلام طويل وأبواب من أبواب الربا هي هذه التي نذكرها الآن وأيضا في مسند الإمام أحمد وسنن البيهقي ومصنف ابن أبي شيبة وعبد الرزاق عنه رضي الله تبارك وتعالى قال تركنا تسعة أعشار الحلال مخافة الربا تركنا تسعة أعشار الحلال مخافة الربا قال الإمام الغزالي مسألة الربا من أغمض المسائل وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره باب الربا من أشكال الأبواب على كثير من أهل العلم. باب الربا من أشكال الأبواب على كثير من أهل العلم. وقال الإمام الشاطبي رحمه الله تبارك وتعالى: إن الربا محل نظر يخفى وجهه على المجتهدين، وهو أخف الأمور التي لم يتضح معناها إلى اليوم. واضح يا أخواني؟ أو أنه غير واضح؟ طيب قوله يحر بيع الذهب بالذهب إلى آخره هذه هي الأصناف الستة التي نص الشارع عليها في الصحيحين والسنن الأربع والم مالك إمالك والمسانيد وغيرها من كتب الإسلام ففي صحيح مسلم في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله تبارك وتعالى عن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد أو ازداد فقد أرباء الآخذ والمعطي فيه سواء وهكذا هذه الأصناف الستة في سائر الأحاديث. إذا هذه الأصناف الستة هي الأصول الربوية التي أجمع العلماء على تحريم الربا فيها. والربا يا إخوان صنفان: ربا في القروض وربا في البيوع. فأما الربا الذي في القروض فهو الذي تكلم عليه القرآن وبينه أتم بيان وأما الربى الذي في البيوع فهو الذي وردت الأحاديث الصحيحة الشريفة بتفصيل أمره ورب القروض واضح أمره وحكمة تحريمه بينة واضحة فإن الأصل بين المسلمين معاونة القوي للضعيف والأصل بين الإخوة أن يتألف بعضهم بعضا وأن يرفق غنيهم بضعيفهم، ما أن يكون جشعا لئيما يستغل ضعف إخوانه فيبتزهم ويمتص دماءهم كما يفعل أعداء الله عز وجل واضح يا إخوة فإذا إذا أقربت أخاك مبلغا من المال فيجب عليه أن يرجع ذلك المبلغ كما هو فإن قلت أليس للزمن محل أليس له ثمن يجوز لي أن أتقاض عليه مالا فأنت قد قررت في المجلس السابق جواز ذلك في بيع التقصيد فقلت إن الحالة قد يكون أرخص من المؤجل وما ذلك إلا للزمن والجواب أن الزمن فعلا في الشرعي قد يكون له ثمن في بعض الأحوال لكن في هذه الحالة أهدر الله عز وجل قيمة هذا الزمن لما؟ ليكون لتكون الألفة بين المسلمين ونظرا لحال الضعيف ولذلك قال الله عز وجل مباشرة بعد هذه الآيات وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون لماذا بمعنى إن كان أخوك قد اتفق معك على موعد فلاني يؤدي فيه لك المال إن كان معسرا الله غالب لا مال له في ذلك الوقت تقول له طيب ننتظر إلى فترة أخرى ويكون خير إن شاء الله لأنه الله غال يسرق ماذا يفعل ما لا يأتي بالمال لا مال له في تلك الفترة إذن الواجب على المسلم على القول الراجح منه من قال يستحب الواجب على المسلم في هذه اللحظة أن يؤجله حتى يكون لديه المال ولو سامحه وقال له الله سامح وداك فلوس ما عندي من طالب لكان أفضل وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واضح؟ فإذا هذا الذي يرشد إليه الله عز وجل علاش يا إخوة؟ لأن الله عز وجل محبش المسلمين يكون ارتباطهم بالمال يكون ارتباطهم بالمادة يكون ارتباطهم بالقرش والقرش كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تعيس عبد الدرهم تعيس عبد الديناء تعيس عبد الخميصة، تعيس عبد الخميصة تعيس وانتكس وإذا شيك فلانتقش يريد الله عز وجل أن يربط المؤمن بالمعاني السامية بالأخوة العالية انظر إذا أسلفت أخاك مالا أقربته إياه ثم قلت له الله سامح لدك فلس ألا ترى أنه سيحبك وسيراها من أعظم المنني في رقبته لك ألا ترى أن ذلك يولد المحبة في المجتمع والألفة والتعاون والدعاء لإخوانك بالخير بخلاف بخلاف الجو الآخر امتصصت دمه قلت لو لم تأتي من الجيش فلستك النار رأفتي هو عندك شهرين زيدين ولكن كل شهر مش زدني عليه واحد الميد درهم هو مزير الله غالب ما عنده ميد فاذا سيرجع إلى بيته ويدعو الله عليك ويقول الله يعمل له درل اللي تم أنا ما شايف في هذه الأزمة وهذا الطعام ما هو مخفض منك الفلوس ما شافش الوضع اللي أنا فيه واضح يا أخون، فإذن الحكمة في تحريم ربا القروض بينة واضحة وبيع يعني ربا القروض واضح جدا في البنوك الربوية الإجرامية وهذه البنوك أصلا لم يؤسسها إلا اليهود وهم الذين في النهاية يمتصون خيارات الأممية. بعد ذلك وأنصح إخواني أن ما كتبه الإمام الشهيد سيد قطب رحمه الله تبارك وتعالى في تفسير هذه الآيات من سورة البقرة لقد أبدع فيها وقد صدر كلامه في ذلك في رسالة مطبوعة وموجودة في الأسواق. وللشيخ أبي الأعلى المودود كذلك رسالة في الربا جيدة مفيدة. يعني أنصح إخواني بمطالعتها ومعرفتها. آه. آيات تفسير آيات الربا. تفسير آيات الربا. واضح يا إخوة. فمعرفة هذا ومراجعته مما كتبه العلماء المعاصرون والدعاة وما إلى ذلك. مفيدة جدا لمعرفة بشاعة الربا وللرد على شبهات العلمانيين خاصة ما كتبه أبو الأعلى المودودي رحمه الله فقد رد على شبهات العلمانيين الذين قالوا يعني الربا فيه فائدة وفيه كذا وفيه كذا وبعض الناس الجهال يقولون إن الربا يعني لا يمكن الاستغناء عنه في التجارة العالمية وكذا ما أنه يا إخوة أغلب الأزمات التي تحدث في الاقتصاد العالمي سببها الربا واللعنات التي تنزل على المجتمعات سببها الربا لأنها محاربة الله عز وجل فأذنوا بحرب من الله ورسوله وهذه الآية على ظاهرها قال العلماء إذا أجمعت قرية على التعامل بالربا فلولي الأمر أن يحاربهم على ذلك ماذا يا أخو؟ وللعلماء تفصيل طويل في هذه المسألة يراجع في تفسير القرطبي فإنه يفرع على هذه المسائل طيب ربا البيوع يا أخوة كذلك صنفان كذلك صنفان ربا فضل وربا نسيئة والنسيئة يعني أنسأت فلانا أي أخرته كما قال الله عز وجل ما ننسخ من آية أو ننسها وفي رواية أو ننسئها نأتي بخير يعني نؤخرها نأتي بخير منها أو مثلها فأما ربا الفضل أما ربا الفضل فهو أن تبيع جنسا واحدا بمثله متفاضلا بمعنى أنني عندي تمر تمر دقلة النور مثلا هذا التمر الجزائي الفاخر عندي منه كيل وعندي تمر هذا التمر الذي يباع بعشرة دراهم في السوق هذا النوع العادي جدا عندي منه خمس, خمس كيلات طبعا دقلة النور غالية قد تصل إلى سبعين درهما فأقول لك خذ خمس كيلات من هذا بكيل من هذا على أساس أن قيمة مختلفة فهذا عين الربا هذا هو الربا والذي يجوز في هذه الحالة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال أو غيره قال له بع بع التمر يعني الغالي ثم خذ ثمنه ثم اشتري به التمر الآخر أو العكس يعني أو كما قال الصلاة واضح قد تقول طب لماذا هذا؟ لماذا وكلاهما يعني فعلًا قيمة هذا لا يعني مختلفة عن قيمة هذا العلة قد تكون قد تكون لكي لا يستغل المسلم أخاه لأنه قد تكون في بعض الأحوال القيمة بين الصنفين غير منضبطة ونظرا لحاجته في تغيير التمر بالتمر يستغله في ذلك قد تكون هذه من, من, من الأسباب أو الحكم والله أعلم بالحكمة الحقيقية واضح؟ هذا ربا الفضل ربا المسيئة يا إخوة ربا المسيئة هو أن أبيع صنفين مختلفين كأن أبيعك مثلا عندي خمس كيلات من القمح أقول لك خذ هذه الخمس كيلات وأعطني كيلا من ذلك التمر الجيد هذا يجوز كما قال صلى الله عليه وسلم إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد شنو يعني إذا كان يداً بيد يعني يجب أن أعطيك في المجلس خذ هذه القفاة هذه هذه الخمسة الكيلوات وأعطيني دك الساعة ما تقول لش سبر بالله لأشياء نجيب لك الأخر أو تلغت داو إن شاء الله نجيب لك هذا ربا هذا ربا نسيئة فإذا اجتمع الصنفان تمر بتمر وتلغت داعة نجيب لك هذا ربا فضل و واضح يا أيخواني بيانة هذه النقطة نجيبها بصورة عملية واضحة لأن الناس اليوم ما كيتبدلش السلع في الغالب كيتبدلق اليوم الآن نقول نقول هل هل يجري الربا في النقود المعاصرة التي نتعامل بها غير منصوص عليها هنا أولا هل يلحق بهذه الأصناف الستة غيرها على قول جماهير أهل العلم نعم يلحق بها غيرهم والأدلة تدل على أنه يلحق بها غيرها في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة وأن بيع الرجل ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلاً وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام نهى عن ذلك كله هل العنب أو الزبيب مذكور في الأصناف الستة؟ غير مذكور فدل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم مثل بأمر غير مذكور إذن يلحق بهذه الأصناف غيرها واضح؟ إذن يلحق بها غيرها والحديث أيضا ورد حديث أيضا في النهي عن بيع اللحم بالحيوان، وصححه، حسنه يعني الشيخ الألباني وغيره من أهل العلم، فإذا دل على أنه يجري الربا حتى في اللحم، واضح؟ طيب، الآن من خلال أقوال أهل العلم ما هو القول الراجح في علة الربا في هذه الأصناف ستة؟ ما هي علة الربا في هذه الأصناف الستة؟ اتفق كل العلماء أجمع على أن العلة على أن الذهب والفضة فئة وأن الأصناف الأربعة الأخرى فئة أخرى ولن أدخلكم في تفاصيل الخلاف في هذه المسألة لأنه طويل وذيذيول ولكن أقول لكم مرتحت إليه من هذه الأقوال وهو مختاره الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى وهذا القول الذي قال به الإمام مالك رحمه الله هو الذي أطال ابن القيم في تأييده في إعلام الموقعين وبمثله قال شيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد التاسع والعشرين من مجموع الفتاوى وكثير من أهل العلم وهو أن العلة في الذهب والفضة الثمانية لأن أثمان أثمان للسلع والعلة للبقية الأخرى هي أنها طعام مقتات وأنه يوزن ويكال إذن كل ما كان يوزن ويكال وكان طعاما مقتاتا بمعنى أنه يمكن أن يدخر ويحتاجه الإنسان ولا يمكن أن يستغني عنه فهذا يجري فيه الربا وما إذا كان كالفواكه وغيره من ما يعني قد يصبر الإنسان على عدم وجوده فهذا لا يجري فيه الربا، والله، فإذا أردتم على هذا الأصل الذي قررناه فعليكم بالمطولات من كتب العلم ولعل الإمام القرطبي يعني يفصل كثيرا في هذه المسائل في تفسير آيات الربا، والله يا إخو، ويعني كتب المالكية وغيره يفرعون تفريعات طويلة عريضة ولهذا نقول يا إخوة هذا لمزية كتب المذاهب عن غيرها من الكتب، لأنهم يفرعون تفريعات لا توجد في غير كتبهم، والإنسان والمرء محتاج إلى تلك التفريعات، ويصعب عليه أن يجتهد في كل مسألة، خاصة إذا لم يكن يعني له ملكة علمية وضربة. أو كان لا وقت له فانه يضطر إلى أن يقلد فإذن ماذا سيقلد ومن سيقلد إلى آخره هذه مسألة أخرى لكن يعني يضطر أن يقلد في هذه المسائل والتفريعات خاصة وقد يصل إلى أمور لا يدركها عقله أصلا واضح؟ إذن بانت لكم يعني مسألة طيب إذا قلنا هذا الآن ننظر النقود التي نتعامل بها اليوم النقود التي نتعامل بها اليوم هل هي أثمان؟ هي أثمان إذن القول الصحيح من أقوال أهل العلم المعاصرين هي أن النقود المعاصرة يجري فيها الربا بجميع أصنافه ويجب فيها الزكاة وهي كالذهب والفضل تماما هي كالذهب والفضل تماما طيب وأن كل جنس من أجناسها فئات لحالها. بمعنى كما قلنا في الأثمان الذهب والفضة نقول في المقود النقود الدرهم والدينار والدولار والدينار الجزائري يختلف عن الدينار الأردني يختلف عن الدينار الليبي والدرهم المغربي يختلف عن الدرهم الإماراتي يختلف عن والدولار غير الفرنك غير الليرة هكذا كل هذه فئات لحالها. إذا يجوز أن أعطي دولارا واحدا مقابل عشر دراهم عشرة دراهم يجوز إذا كان يدا بيد يجوز لكن هل يجوز أن أعطيك قروش سوالد عشرة دراهم وتعطيني ورقاء حداء أكثر من عشرة دراهم هذا ربا هذا ربا واضح؟ تبينت لكم الصورة الآن وأمر آخر يا أخوة هو أن هاتين الفئتين فئه الأثمان وفئة القوت وفئة الذهب والفضل والبقية الأربعة بينهما لا يجري لا يجري ربا الفضل والنسيئة والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز والسلم أنك تعطي مالا ويأتيك بالاستراعة بعد مدة قد تكون برا قد تكون قمحا قد لم يحدد واضح تبين لكم هذا الأمر يا أخي ولو لم نقل بهذا لصعبت علينا سائر التجارات ولكن ملزمين إذا اشترينا صلعة أن نعطيها حالا ولتعطلت كثير من المصالح نعم إيه <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> لا مش لازم يدري مش لازم تبيّنت لكم الآن الصورة طيب <تصفيق> إذا وفي إحاق غيرها بها خلاف الراجح أنه يلحق نلحق غيرها بها وهذا الذي قرره رحمه الله تبارك وتعالى لمح ح إليه في ال الضرار المضية وفي نيل الأوتار قرره لكنه عاد في السير الجرار ونقضه بكلام قوي وقال إنه لا يوجد فيه شيء وكذلك الشارح صديق حسن خان قال هذا ليس بشيء وكل ما استشهد به من قال بأنه يلحق بهذه أصناف الستة فكلامه يعني لا يقوم على ساق وحججهم ضعيفة إلى آخرين واضح فإذا القول الصحيح أنه يلحق بها غيرها ومن قال إنه لا يلحق غيرها بها فقوله ضعيف لأنه يرد عليه الأحاديث التي أوردناها واضح قال فإن اختلفت الأجناس جاز التفاضل إذا كان يد بيد لما قررناه ولا يجوز بيع الجنس بجنسه مع عدم العلم بالتساوي لما لأن علماءنا رحمه الله قالوا الشك في المماثلة كتحقق المفاضلة إذا بيعنا جنسا بجنس أعطيتك قفة يزرع وانت أعطتني أعطتني <تصفيق> زرع وموزون مثلا أعطتني خمسة كيلو ديال الزرع وأنا أعطت القفة أقول لك وقت يظهر لي خمسة كيلو الجهل بالمماثلة كالعلم بالمفاضلة لا يجوز أنا أعرف ما حظك القفة فيها علاش؟ الدليل, الدليل على ذلك ما أخرجه مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيل مكيلتها بالكيل المسمى من التمر وهذا هو هذا هو المزابنة التي ذكرناها هي أنك تعطيه تمرا معلوم الكيل وتخرص يعني تتخلص تتوقع كم التمر الذي على الشجر فتبادله بهذا التمر هذا لا يجوز إلا في العراية كما سيأتي إن شاء الله <تصفيق> قال وإن صحبه غيره كذاش وإن صحبه غيره يعني عندك قلادة مثلا وفيها ذهب وغير الذهب تريد أن تبيعها بذهب مثلا كانت الأموال ذهب ذلك روق هذه المبادلة لا تجوز إلا أن تعلم كم الذهب الذي في تلك القلادة والأصل في هذا حديث فضالة بن عبيد قال اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارا فيها ذهب وخرز ففصلتها فوجدت فيها أكثر من 12 دينارا وذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تباع حتى تفصل رواه مسلم وإن كان بعض العلماء يعني هذه المسألة يسميها العلماء مسألة مد عجوة مد عجوة يعني عجوة التمر ومعها مد من أمر آخر فهل يجوز بيع عجوة التمر فيها كيلان بعجوة فيها كيل وشيء آخر يساوي الكيل يساوي الكيل آخر إذا كان المقصود يعني يعني أوسط الأقوال في هذا وأظن قول الإمام المالك رحمه الله إذا كان المقصود هو التمر بالتمر متفاضلا وأنت حيلة على الشرع جعلت ذلك الشيء الآخر كالكيس مثلا أو كأنه في صندوق غالي أو شهادة فهذا حيلة ولا حيلة على الله هذا لا يجوز أما إذا كنت بمقابل قيمة الصندوق حقيقة وأنت تبيع شيئا بشيء ولا تقصد الربا ولا تقصد التفاضل هذا لا حرج فيه كما حققه شيخ الأسلام المتيمية رحمه الله واضح طيب قال ولا بيع الرطب بما كان يابسا إلا لأهل العرايا ولا بيع الرطب بما كان يابسا لما أخرجه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمزابنة بيع التمر بالتمر كيلا وبيع الكرم بالزبيب كيلا <تصفيق> يعني كيلا يعني من غير خ... يعني أن ذلك يكون على الشجر وذلك زبيب حتى لو علم التساوي النبي صلى الله عليه وسلم سألهم في الحديث الآخر أينقصوا أينقصوا إذا جف قيل نعم قال لا يجوز لأنه في هذه اللحظة إذا كنت تعلم القيمتين فإن القيم بعد ذلك ستنقص إذا جف التمر ستنقص لأن الـ الـ يعني وزن الماء الذي كان يثقل الوزن سيذهب، إذن ستختلف القيمتان ويحدث عندنا الآن لب قطع أو أنه هنا في المزابنة يقصد أنك تخرس كما ورد في حديث آخر أنك تأتي بأكي بكي المعروف من التمر أو العنب أو الزبيب يعني وتريده أنت عندك تمر قديم مثلا ما أنت عندك تمر قديم وتريد أن تأكل الرطب طريا فهذا لا يجوز إلا في العراية وصفة هذه العراية أنك تكون محتاجا إلى ذلك في تلك الفترة فيما دون خمسة أو سق يجوز في مدونة خمسة أوسق والدليل على هذا ما أخرجه البخاري ومسلم عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العراية أن تباع بخرصها كيلا لا جمع عرية بمعنى مفعولة من عراه يعروه إذا قصده من عري يعرى إذا خلع ثوبه كذلك كأنها عريت من جملة التحريم فعريت أي خرجت فا يعني أما أما خمسة يعني في مدونة في مدونة خمسة أو سق فخمسة أو تساوي تساوي 652 كيلوغراما ثمانية يعني حوالي يعني ستمية وخمسين جراماً تقريباً أو سبعمية جرام تقريباً ففيما دون هذا يجوز ستمية كيلو جرام, جرام ففيما دون هذا يجوز العراية أما فوق ذلك فلا يجوز هل فهمت الصورة؟ قال ولا بيع اللحم بالحيوان بيع اللحم بالحيوان لما أورده الحاكم في المستدرك والبيهقي من حديث سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الشات باللحم والحق أن هذا الحديث يا إخوة يعني صححه الإمام البيهقي لكن العلماء لهم كلام طويل عريض لأن هذا الحديث ورد من حديث الحسن بن البصري عن سمرة بن جندب وكثير من أهل العلم يشككون في سائر الروايات التي يرويها الحسن البصري عن سمرة بن جندب قالوا لأنه لم يثبت أنه روى عنه إلا حديث العقيقة أما غير هذا الحديث فيه كلام ولذلك بعض أهل العلم لم يأقذ بهذا الحديث خاصة وأنه قد ورد, قد ورد ما يدل على جواز بيع الحيوان بالحيوان متفاضلا فما الفرق إذا كان لحما أو حيوانا قد أخرج أبو داود في سننه وغيره عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمره أن يجهز جيشا قال فنفذت الإبل فأمره أن يأخذ في قلاص الصدقة فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة وهذا حديث حسن واضح؟ فإذا أجاز هنا بيع البعيرين بالبعير واحد ففي الشيء من حديث تحريم بيع اللحم بالحيوان متفاضلا واضح؟ في النفس منه شيء قال ويجوز بيع الحيوان باثنين او اكثر من جنسه كما ذكرت الان ولا يجوز بيع العين بيع العين بيع العين هو ان تشتري تشتري السلعة بثمن مؤجل ثم تبيعها له بثمن اغلى فاذا يكون مال بمال متفاضلا وبينهما تلك السلعة وليس الغرض السلعة انما الغرض المال بالمال واضح يعني أتيك أقول لك يا فلان أريد أن أشتري منك هذا الكتاب فتقول خذه بعشرة مؤجلة أقول لك ماشي الخان ثم تأتي تقول يا فلان أريد أن أشتري أنا منك نفس الكتاب لكن أريد أن أشتريه منك سواء تسعة أو أحد عشر فإذا تدفع لي تسعة مثلا فإن أستلم منك التسعة وأكون مضطرا إلى أن أدفع لك بعد ذلك عشرة لما؟ لأن أجلت الدفع أو مثلا تدفع لي أحد عشر وأرجعها لك مثلا عشرة فإذا كما قال ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهم في مثل هذا قال حريرة قال مال بمال بينهما حريرة مال بمال بينهما حريرة هذه هي العينة وجمهور العلماء على تحريمها والأصل في هذا يا إخوة ما رواه أبو داود عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم وهذا الحديث صحيح بمجموع طرقين طبيعي مسألة أخرى قد تجدونها في الكتب وقد يحتاج إليها الناس وهي أنني أشتري منك السلعر أقول لك يعني أنا أريد أو أنا أريد أن أبيع مثلا أقول لك يا فلان خذ هذا الكتاب مني أبيعك هذا الكتاب حالا لا نفس, الصورة نفس الصورة أشتري منك الكتاب مؤجلا فإذا أذهب وأستفيد منه ثم أبيعه أنا بأغلى وأبيعه لشخص آخر لا لك أنت لكي أربح فيه الزيادة بين الساعين هذه تسمى مسألة التورق مسألة التورق قد تجدونها في الكتب وهذه يعني اختلف العلماء في حكمها والذي تميل إليه النفس هو جوازها لأن الناس يحتاجون إلى مثل هذا لأنه قد يكون لا مال لدي فإذا هذه أجعلها حجة أو أجعلها وسيلة أتكسب بها أنا لا مال لدي أدفعه الآن حالا حتى أشتري منك تلك السلعة فأقول لك أشتريها منك مؤجلة ثم أغتنم الفرصة عندي الآن السلعة أبيعها بثمن أغلى ثم أرجع لك وأخذ الفرق فما الحرج في ذلك إنما يعني بعض أهل العلم ذهب إلى تحريمها قال لأنها أخية الربا كما قال عمر بن عبد العزيز وغيره وبعض العلماء قال يعني إن كان للضرورة فلا حرج وإلا فالأصل تركها لكراهتها والله عالم الحمد لله وصلى الله على رسول الله يوم يبدأ من سبعة وخمسين، كل يوم وقت. ناوي تبني سمعة الناس، وشياطين كثرة ما يصنعون، وتنجح. ما خيزيت صار اليوم. كده. أنا لا يعني اصلا الصد و الاغري نعم ماشي بالي و بالضبط اه يمكن ولكن قلت لك الفئتين كل حاجه بوحدها بيناتك جوج الفئات ما كاينه مشكل يجوز جوج النسئه و التفاضل فهمتني يعني في الفئتين اه الذهب هذه لا يجوز فيها يجوز التفاضل ولا يجوز النسيئة بلعب بلعب يعني مثلاً آه د ااا حبيت تقول مثلاً مثلا الدر الدرهم وانجين شري من عندك الدب هذا لا يجوز إلا يا بيد وداك الدايب بي يلي كي تعملو بالدب صو مين هذه لا يجوز إنك تدخل عند مول, الدرب وتشري الدرب مول درب وتشري الدب تدخل صدقتها أما تقول له تلغي دا ولن بعد إلا إذا بتساع مع أيش ولا تقصي لا يجوز كله لا يجوز إلا هذا القول الصحيح أن الذهب يجري فيه الربا تبرا أو حليا مضروبا أو غير مضروب بجميع صوره علاش لأنه أكثر بدر أصل للأثناء وهذا هو حديث فضالة ابن عبيد واضح إن كان الإمام بن القيم له كلام في إعلام الموقعين لكن هذا كلام فيه نظر آه وااا إذا كانت نفس الوزن خص إذا ما كانت نفس الوزن هدريبة إذا تتباعها وتعود تجيب وتج فلوس لا يروح الدآخر إذا كان ما شيء يستغل لك ويقل لك الله ما تبيع عند واحد براني ولا لا بس ما يكونش عاود يجيني تحايل على الربا واضح خصنا فكنت نتابعه لذا النقطة هذه كي وتعود ترجعولك كتاب لرويتكم ذاك النوبة هذا ضروري يكون عندكم وردير فيه فصل في التعاملات بيوع الذهب وما إلا ذلك محلات تجارة الذهب رغفية بزفة وفل بغض في شكيت أسمع داخل الأصنع تبهي فئتان داخل الأصنع لكي لكي يتحرك دائما ودنا في جميع الأحوالي إذاك المرأة إذا ذهبت لتشتيه الذهب يجب عليها أن تنتبه لهذا الأمر. إذا اشترت أن تدفع يدًا بيد. وإذا كان عندها مثلاً ذهب مكسر وتريد أن تستبدله بذهب آخر فلا يجوز لها أن تستبدله بذهب آخر إلا إذا كان من نفس الوزن ويدًا بيد. أما إذا كان كان مختلفين فتذهب تبيعه ثم تأخذ ثمنه وتشتري به شيئاً. عندها ذهب من قصة وخدمت زيادة دراهم على خلال الورم يعطيها أول دراهم على خلال الورم مسألة و... والله أعلم نعم إذا كان دفعت الفرق إن شاء الله يجوز. أنا نعم شخص صغير بها سيارة ودي بسمش بها أنت بسمها أستطيع أن لديها سيارة قليمة وبغي بغي يمشي عنده واحد في ذات سيارة يقول له خوض لي سيارتك لو نحن يرثوا و نزيده في فوق نعم لا أخص الوزن يكون وزن الوزن في الذهب الوزن الذهب يكون نفس الوزن الذهب أنا في الذهب لا قالبا مثل بمثل يا بيد لا خص يكون مثل بمثل يدا غير الذاب ولا واش السياره يجري فيها الربا اذا قال تم بين المثل قال الثمن الا الثمن أخوني <تصفيق> أخو أخو شنو الأخ لا لا يجوز إما تقول له احجزها لي سنعود بمشين نجيب بعد ولا أي طريقة أخرى أما هالطريقة لا تجوز لازم يدًا بيد تمشي عند مولد وتقول له أنا خلص كنص وغدا جيب لك الباقي والأشياء لا يجوز لازم يد بيد لأنه هذا يجري فيها الربا اه ضروري ماشي عربون هذا لا كنت دفع نص 8 تجيب الباقي واذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا يبيع عنا في سوقنا إلا فقيه ما نساوى وقعنا في الربا بدون اشاره وقتكم قضية القبض يعني إذا ترخصنا قلنا مثلا لو أعطاه الشيك لأن الشيك ضامن بامن هذا ما فيش كلام فإذا على القول الله على الراجح إنه يقوم مقام الفلوس كاش كان قبل أن الشيك يدفعه وأنه خائط تأخذه إذا كان في فلوس ما يكون مبلغ وإن كان بعض العلماء لا يرخص في الشك ته وقولك لازم فلوس يد من ماذا الأمر يعني الأصل هو هذا الاستثناءات والضرورة وما إذا ذلك هذا كأمر آخر لكن هذا هو الأصل وافتجار العالمية وكذا مسألة الحل بعد خصف الحوالات وكذا قد يقال يعني أنه إذا سجل باسمه كأنها القبضة لأنه لم تضيع عليه هذه مسألة قد تكون هناك بعض أجل جبس لك تفهم مثلا صح نقطة نقص يعني تاخذ العمولة طبعا تمر الخدمة هذا لا يجوز لكن بما انك انت مضطر وهم غصبوك في مالك فانت ان شاء الله مضطر والله اعلم نعم نعم هذا بيع تقصيد تكلمنا عنه آنفا لا حرج فيه لا قلنا الداب وحده لأنه جنس لأنه من فئة واحدة كلها يجري فيها الثمنية يعني علة الربا فيها الثمنية أما لو كان مثلا الفلوس مع مثلا أي سلعة أخرى من السلع الربوية من الفئات الأخرى هذه لا حرج فيها إن شاء الله أيوة. وانت ممكن تخرج دكتس يعني مثلا الدولار في ال عشرة من الخمسة من الدولار. نبي الحق حدد الشيء يعني. هذا كسا إذا كان نف فا إذا اختلف الناس كيف شئتم إذا كان يد بيد. نحرز في هذا. ليش ليش الحكمة في حق. الحكمة هو اللي قال ابن القيم رحمه الله في أعلام الوقايين. قال إن العلة في تحريم بيع ربا النسيئة هو أنه ذريعة إلى ربا الفضل أو إلى الربا الحقيقي وإلا فهو في نفسه ليس بربا واضح؟ قال لأنك إذا الآن الآن أنت مثلا تريد أن تشتري دولارا مثلا بدراهيم واضح؟ واتفقنا مثلا جوزنا النسيئة فقلت لك غدا تأتيني بالدراهيم فأنت لم تستطع أن تأتيني بها غدا أقول لك وبما أنك تأخرت فزيدني عليها كل يوم تأخير درهم فأستغل هذا, هذا الضعف فيك وهذا الاستغلال متى يكون لأنه الآن لاحظوا معي لماذا قال الإمام مالك ورد ومن وافقه لأن العلة في الأصناف هي الاقتيات والادخار وماذا؟ لأن القوت تحتاجه مضطر إليه ومالفواكه وما إلى ذلك لا تحتاجه واضح فإذا كنت لا تضطرها إذن لا يستطيع أن يبتزك بها واضح بخلاف هذه الأموال الأخرى يستطيع أن يبتزك بها هذه يعني حكمة استنبطة الإمام بالقيمة وضحت الصورة لأنها دريعة دريعة إلى رباء الفضل يعني شبيهة بالقرد كما أن القرد يعني كلما تأخرت يزيدك علي فها هناك ذلك يصبح يقولك أنت تأخرت علي وكان يمكن للسير أن يزيد أو يغلف بين الدولار والدرهم إذا تزيدني واضح؟ فيستغل هذا الموقف أما لو كانت يد بيد انتهت المشكلة وانتهت المساعدة خاصة اليوم الأسعار تزيد وتنقص بين لحظة وأخرى فالمشاكل ستكون أكبر وأكبر واضح؟ نعم. لا في العرض ممكن ممكن لا ثلاثه فهمني جبتها لا كده